بينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدل قوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله نتم نوره ولو كره الكافرون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 تُجاهِدُونَ فِي سَبِيرِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَوْفِر لَكُمْ دُنُو بَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّةً تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ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 فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فَأَصْبَحُوا ظاهرين